فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا وَآخِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَذٰكِرُنَا أَسْتَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَقَالُوا li tashrana biha faman nahnu lakadim mu'min fa فَصْلَنَتْ أيَ تِمْ فَصْلَنَتْ فَسْتَ دَوَّانُ Se ma đi là lúc nghĩ anh là lúc nghĩ فلما كشفنا عنهم الرجل إلى أجين هم بالغوه إذا هم ينكثون Nah šeri Thank